ه بلك غلام زكيٰ قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشرو ولم أكُب غيام قالك ذلك قال ربُّك هو عليَّ هٰهٗ وليَنَجَّلَهُ آيةً للناس ورحمةً منا وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةً قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني؟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 وَبَرَوْا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يجعلني جَبَارٍ شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ الْمُلْتَقِ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَالِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ذَالِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَيُّ وَلَدٍ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 ومن منحملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن منهدين ومن منهدين وجد بينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن خروج جدو فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وأمن وعمل صالحا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون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 سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما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 دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخد ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا رحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم رحمة ندا فإنما يسرنا بلسانك لتبشر به المتدين لتبشر به المتدين وتنذر به قوم اللدّاء وكم أهلنا قبلهم من القرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا